بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقفي المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ اسْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ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 مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِينِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقُّنَا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقُّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثير